أختك فتقول هل أدركم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنديناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل jitte ala qadri